129. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى فِي السَّاعَاتِ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ إِجَاؤُهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى 119. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا 110. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 117. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 118. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا فَتَدْعُو بِهِ الْخَاشِعِينَ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 وَلَمْ ولم يكن له شريك في الملك 115. ولم يكن له ولي من الذل 116. وكبره تكبيرا 117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. الحمد لله الذي أنزل على عبده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 124. عَلَى على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 125. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة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 111. إلا أن يشاء الله 112. واذكر ربك إذا نسيت 113. وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا 114. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 لا مبّ للكماته وَلا تجد من دونه محدثاب وَص ننفسك مع الذي نَدونَ رهُ بالغدات واللااشّ يريدونَ وجهه يريدونَ وجههُ وَلا تعد عينك عنهُ تريد زينة الحياة الدّنيا.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 تَدلَال للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 112. لا نضيع أجر من أحسن عملا 113. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار 114. يحلون فيها من أساور من ذهب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 124. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 125. كلتا الجنتين وَلَمْ أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا 117. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 118. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 114. أن تبيد هذه أبدا 115. وما أظن الساعة قائمة 116. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 117. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إِلَّا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 111. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 112. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم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 119. وربك الغفور ذو الرحمة 110. لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب 111. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا 112. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا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 111. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 112. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 113. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 119. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 110. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 111. حتى إذا ركباك السفينة خرقها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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا